إِنَّ اللهم اعز الاسلام والمسلمين ذ ي ن ه م ا ل إ ح س ا ن ل ل إ ن ت ا ج ا ل إ ع ل ا م ي و ا ل ت و ز ع ق د م لكم هذه ا ل م ا ي ن اللهم اعز ا ل إ س ل ا م و ج ع ل م س ل م ي ن ا ل ل أ م اعز الاسلام وجعلنا من خير تأمر ب ا ل م ع ر و ف و ت ن ه ى عن ا ل آ ث ا م ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م على خير ا ل أ ن ا م سيدنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ا ل ب ر ر ة الكرام وعلى كل مسار على نهجهم وعلى دربهم ا س ق ا م وبعد ا ل ا خ و ة الكرام السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته حديثنا بعنوان محطات التطهير وهذه المحطات هي ع ب ا ر ة عن أ ف ع ا ل أ و أ ق و ا ل أ و حالات يمر بها ا ل إ ن س ا ن ستكون ا ل ن ت ي ج ة أ ن ي ظ ه ر من آ ث ا ر الذنوب و المعاصي و ينقى من أ ر ج ا ت السيئات و المنكرات و الحديث عنها هو حديث عن جانب يسير من ر ح م ة الله عز و جل ب ا ل إ ن س ا ن و توضيح لشيء قليل من ر ح م ة الله ا ل و ا س ع ة التي أ ك ر م بها ا ل إ ن س ا ن المسلم وهذه المحطات عموما تشمل الدور ا ل ث ل ا ث ة التي لا رابع لها وهي دار الدنيا و دار البرزخ و دار ا ل آ خ ر ة ل أ ن الدور في هذا العالم هي هذه الدور ا ل ث ل ا ث ة إ م ا ان يكون ا ل إ ن س ا ن في عالم الدنيا بين الاحياء أ و يكون ا ل إ ن س ا ن في عالم البرزخ بين ا ل أ م و ا ت في عالم ا ل أ ر و ا ح أ و يكون ا ل إ ن س ا ن في عالم ا ل آ خ ر ة الدار الباقيه التي لا فناء بعدها و لا زوال لها لذلك جعل الله جل و علا ل ل إ ن س ا ن في هذه ا ل د و ي ا ا ل ث ل ا ث ة محطات و مراحل و أ ح و ا ل يطهر فيها من الذنوب و المعاصي لان ا ل إ ن س ا ن لا ينفك من ا ل م ع ص ي ة لا يوجد إ ن س ا ن خالي من ذنب أ و م ع ص ي ة و لا عصم ة ل أ ح د من الناس إ ل ا ل ل أ ن ب ي ا ء و المرسلين لذلك جعل الله جل و علا هذه المحطات و هذه ا ل أ ح و ا ل وسائل ل ل إ ن س ا ن تعينه على ا ل ط ه ا ر ة مهما وقع في ذنب و مهما ارتكب من م ع ص ي ة وما ه م ا خ ت ر ف من ج ر ي م ة جعل الله جلواله ع ل ه ذ ه المحطات وسائل ل ل ت ط ه ي ر وسائل و ل ل ت ن غ ي ة حتى لا ي ق ع ف ي الاسم رحمت الله ولا ي ق ع ف ي ا ل ق ن و ط من روح الله ل أ ن ه لا يسمر أ رحمت الله إ ل ا القوم الكافرون ولا ي غ ن ط ل ر ح م ة ر ب ه إ ل ا ا ل ض ا ل و ن ك م الله ق ا ا ل عزوجل و ه ذ ه المحطات تنقسم بالاستغراء وحسب التتبع إ ل ى نوعين محطات ا خ ت ي ا ر ي ة يختارها ا ل إ ن س ا ن بنفسه ومحطات إ ج ب ا ر ي ة ي ق ر ه عليها ا ل إ ن س ا ن إ ك ر ا ه ا وتفرض عليه فرضا ف هي محطات إ م ا أ ن تكون ا خ ت ي ا ر ي ة أ و تكون إ ج ب ا ر ي ة ودائما المحطات ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة س ه ل ة و م ي س و ر ة ل ل ن ا س م ت ا ح ة للجميع و م ت و ف ر ة للراغبين و م ف ت و ح ة للطالبين ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة س ه ل ة و م ي س و ر ة أ م ا ا ل إ ج ب ا ر ي ة فهي ش ا ق ة و م ؤ ل م ة و ع س ي ر ة لذلك ا ل إ ن س ا ن العاقل يبحث عن ا ل ط ه ا ر ة ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة أ م ا ا ل إ ن س ا ن ا ل م غ ص ر أ و ا ل إ ن س ا ن الجاهل فغالبا ما يقع في المطهرات ا ل إ ج ب ا ر ي ة وهذا من فضل الله جل وعلا بالانسان أ ن يطهر ا ل إ ن س ا ن وهو كاره أ ن يعالج ا ل إ ن س ا ن رغما عنه وهو غير راضي يكره ما ينزل عليه و ا ل ن ت ي ج ة تكون ا ل ط ه ا ر ة و ا ل س ل ا م ة و ا ل ن ا ء و ا ل ر ح م ة وسنتكلم عن هذه المطهرات أ و محطات التطهير ل ش ي ء من ا ل إ ي ج ا ز في هذه ا ل د و ر ة ا ل ث ل ا ث ة أ و ل ا دار الدنيا ما هي المطهرات ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة فيها و ما هي المطهرات ا ل إ ج ب ا ر ي ة أ و ل ا المطهرات ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة في الدنيا يعني الوسائل التي تطهر ا ل إ ن س ا ن فيختارها طائعا لا مكرها من هذه الوسائل و أ ع ظ م هذه الوسائل ا ل ت و ب ة و الاستغفار هذه و س ي ل ة من الوسائل الاختياريه ة إن الإنسان طائعا مختارا يتوب قبل فوات ا ل أ و ا ن و يندم قبل فوات وقت ا ل ت و ب ة فالله جل و علا من رحمته فتح للناس باب ا ل ت و ب ة و باب الاستغفار ل أ ن الله جل و علا يعلم أ ن البشر الذين خلقهم مجبورين على ا ل م ع ص ي ة و م ر غ م س ي ن في ا ل أ م ر ا ض واقعين في التقصير فقال عز و جل إ ن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين بل الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ذكر كما في الحديث عند الامام مسلم كلكم خ ط ا ء و ن و خير الخطائين التوابون فالتوبه م ح ط ة ا خ ت ي ا ر ي ة من ر ح م ة الله جل و علا أ ن ه من دخل من هذه ا ل م ح ط ة و وفر شروطها خرج من ا ل ز ن و ب كيوم ولدته امه و ا ل ت و ب ة ا ه د ما م قبلها و ا ل ت ا ئ م من الذنب كمن لا ذنب له ورب العزه والجلال أ و ح ى الى الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب أ ن يامر أ ت ب ا ع ه ب ا ل إ ك س ا ر من ا ل ت و ب ة والاستغفار فما هي ح ق ي ق ة ا ل ت و ب ة نفسها قال ا ل إ م ا م الغزالي رحمه الله في كلام له في إ ح ي ا ء علوم الدين في تعريف ا ل ت و ب ة انها ندم يستغير في قلب ا ل إ ن س ا ن فيتولد عن هذا الندم فعل هذا الفعل له ع ل ا ق ة بالحاضر و ع ل ا ق ة بالماضي و ع ل ا ق ة بالمستقبل الاصل في ا ل ت و ب ة أ ن ه ا ندم هذا الندم إ ذ ا استغر في نفس ا ل إ ن س ا ن و شعر ا ل إ ن س ا ن بهذا الندم تولد عن هذا الندم فعل و هذا الفعل يتعلق بالحاضر ويتعلق بالماضي ويتعلق بالمستقبل اما تعلق الفعل بالحاضر فهو الندم على ما ف... الندم تعلق الفعل بالحاضر هو أ ن يغلع ا ل إ ن س ا ن عن ا ل ز ن ب في الحال اذا كان م ق ي م على م ع ص ي ة يغلي عنها في الحال الحاضر الذي هو فيه ا ل ح ا ل ة ا ل غ ب ي ح ه يتحول الى ح ا ل ة ح س ن ة من ا ل م ع ص ي ة يتحول الى ط ا ع ة من المنكر يتحول الى معروف يغلي عن ا ل ز ن ب في الحال أ م ا تعلغها بالماضي فهو الندم على ما فات أ ن يندم على ما فات من الوقت ومضى من العمر في المعاصي والسيئات فيندم على ما مضى و أ م ا تعلغ الفعل بالمستقبل فهو أ ن يعزم على عدم ا ل ع و د ة في المستقبل وهذه الشروط ا ل ث ل ا ث ة التي ذكرها العلماء للتوبه اذا كان المعصيه بين ا ل إ ن س ا ن وبين الله عز وجل أ و ل ا يندم على ما فات في الماضي وفي الحال يغلي عن ا ل ز ن ب وفي المستقبل يعزم على ان لا يعود إ ذ ا كان ا ل م ع ص ي ة تتعلق بحق إ ن س ا ن من الناس رجل كان أ و ا م ر أ ه صغير أ و كبير عاقل أ و مجنون فلا بد من شرط رابع وهو رد المظالم الى اصحابها حتى تكون ا ل ت و ب ة ن ص و ح ة و ص ح ي ح ة و تغسل ا ل ز ن ب و تمحو ا ل م ع ص ي ة لا بد أ ن يرد المظالم الى اصحابها و هذه المظالم قد تكون مظالم في الدماء أ و ا ل أ م و ا ل أ و ا ل أ ع ر ا ض ما يتعلق بحقوق الناس إ م ا أ ن تكون م ظ ل م ة ل ل إ ن س ا ن على ا ل آ خ ر ي ن في الدم أ و المال أ و ا ل ع ر ض إ ذ ا ضرب إنسان ه ذ ه م ظ ل م ة في الانسان د م ء إذا إ قتل هذه م ظ ل م ة في الدماء إ ذ ا جرح إ ن س ا ن هذه م ظ ل م ة في ا ل أ ج س ا د و ا ل أ ب د ا ن و الدماء أ م ا إ ذ ا سرق ما لانسان أ و أ ك ل ما لانسان بالباطل أ و أ خ ذ حقه بغير وجه حق هذه ا ل م ظ ل م ة في ا ل أ م و ا ل إ ذ ا وقف ع ي ج ر ي م ة الزنا هذه ج ر ي م ة في الاعراض إ ذ ا سب إ ن س ا ن وشتم إ ن س ا ن و أ س ا ل آ خ ر وشوه سمعه إ ن س ا ن وزور أ ح د ا ث على إ ن س ا ن هذه ا ل م ظ ل م ة في العرض سواء كان المظلم في الدم أ و في المال أ و في العرض لا بد أ ن يرد المظالم إ ل ى أ ص ح ا ب ه ا في هذه الشروط ا ل أ ر ب ع ه تكون ا ل ت و ب ة ت و ب ة ن ص و ح ة و ط و ب ة ص ح ي ح ة ويقول ا ل أ ث ر لهذه ا ل ت و ب ة ان ا ل إ ن س ا ن يرجع من الذنب كيوم ولدته امه و ا ل ت و ب ة توبتان ت و ب ة سماه العلماء ت و ب ة ا ل إ س ل ا م وهي ا ل ت و ب ة ا ل ع ا م ة ا ل م و ج ه ة لجميع الناس أ ن ه ي د خ ل في ا ل إ س ل ا م اليهود والنصارى والمجوس والمشركين الكفار وغيرهم كلهم مدعوين أ ن يتوبوا مما هم عليه ويدخلوا ل ل إ س ل ا م هذه ت و ب ة ع ا م ة اسمها ت و ب ة ا ل إ س ل ا م يعني لا بد لكل إ ن س ا ن من البشر إ ذ ا كان على غير ا ل إ س ل ا م أ ن يتوب و ي د خ ل ا للاسلام ت و ب ة ع ا م ة و ا ل ث ا ن ي ة توبه خ ا ص ة وهي ت و ب ة ا ل إ ح س ا ن وهذه للمسلمين ا ل ت و ب ة ا ل ع ا م ة لكل الناس ت و ب ة ا ل إ ح س ا ن للمسلمين خ ا ص ة يعني بعدما الانسان يدخل الاسلام داخل ا ل إ س ل ا م يحتاج أ ن يجدد ا ل ت و ب ة أ ن يحسن فيما بينه وبين الله وهذه ت و ب ة ا ل إ ح س ا ن وهي ا ل م ع ن ي ة بالكلام لما نتكلم عن ا ل ت و ب ة للمسلمين هي ت و ب ة ا ل إ ح س ا ن بمعنى ان ا ل إ ن س ا ن يدعاهد نفسه بين الحين و ا ل آ خ ر فكل ما وقع في م ع ص ي ة يسارع ب أ ن يتبع هذه ا ل م ع ص ي ة ب ت و ب ة أ و يتبع هذه ا ل م ع ص ي ة بعمل صالح يمحو هذه ا ل م ع ص ي ة ويزيل هذه ا ل ج ر ي م ة وهي ت و ب ة ا ل إ ح س ا ن تجعل ا ل إ ن س ا ن محسن في عمله كل ما س ا ء رجع إ ل ى ا ل إ ح س ا ن ورجع إ ل ى إ ت ق ا ن العمل ا ل ت و ب ة إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن دخل إ ل ي ه ا طائعا م خ ت ا ر ا ونظر إ ل ى المحفزات كانت ط ه ا ر ة لذنوبه ك ف ا ر ل س ي ا د ه من المطهرات ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة وربنا جل و ع ل ى شجع الناس على أ ن يتوبوا بوسائل م ت ع د د ة من هذه الوسائل يعني المحفزات ل ل ت و ب ة الناس ان المشجعات ل ل إ ن س ا ن أ ن يتوب من هذه المشجعات أ ن الله جل وعلا وعد أ ي إ ن س ا ن تائب بتبديل السيئات إ ل ى حسنات تحويل السيئات إ ل ى حسنات فقال عز و جل في صفات بعض الرحمن والذين لا يدعون مع الله إ ل ه ا آ خ ر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون هذه ج ر ا ئ م ك ب ي ر ة ا ل ج ر ي م ة الاولى في ا ل ع ق ي د ة الشرك بالله و ا ل ج ر ي م ة ا ل ث ا ن ي ة في الدماء القتل قتل النفس بغير الحق و ا ل ج ر ي م ة ا ل ث ا ل ث ة في ا ل أ ع ر ا ض وهي ج ر ي م ة الزنا فربنا قال عباد الرحمن من أ ب ع د الناس عن هذه الجرائم يعني عباد الرحمن الذين وفقهم الله للعباده ا ل ص ح ي ح ة وطبقوا ا ل إ س ل ا م الصحيح هؤلاء أ ب ع د الناس عن الكبائر و ا ل م ب غ ا ت ومن هذه الكبائر الشرك والزنا وقتل النفس لكن من وضع في و ا ح د ة من هذه ا ل ث ل ا ث ة مع أ ن ه ا ع ظ ي م ة ومع أ ن ه ا خ ط ي ر ة ومع أ ن ه ا م ه ل ك ة ربنا جل وعلا جعل ف ر ص ة للعلاج ف ر ص ة للعلاج منها و ف ر ص ة للاصلاح فقال عز وجل إ ل ا من تاب بعدما ذكر ا ل ع ق ا ف من يفعل ذلك يلقى أ ث ا م ا من يقتل أ و يزني أ و يشرك بالله يلقى أ ث ا م ا ما هو ا ل أ ث ا م يضاعف ا له العذاب يوم ا ل ق ي ا م ة ويخلد فيه مهانه ما هو العلاج إ ل ا من تاب و آ م ن وعمل عملا صالحا ف أ و ل ئ ك يبدر الله سيئاته ح س ن ت هذا الحافز الكبير للمجرمين وهذا الحافز أ ش ب ه ب ا ل أ س ا ل ي ب ا ل م س ت خ د م ة عند الناس عند الحكام وعند ا ل غ ض ا ء إ ذ ا أ ر ا د و ا من المجرمين أ ن يسلموا انفسهم مختارين طائعين ي ق و ل هناك نوع من الاستدراج للمجرمين أ و نوع من التشجيع والتحفيز لهؤلاء المجرمين مثل أ ن يصدر ع ف و عام يطلع غرار من ا ل م ح ك م ة أ و من رئيس ا ل د و ل ة و ا ل ج م ه و ر ي ة ب إ ص د ا ر عفو عام عن أ ص ح ا ب الجرائم ا ل ت ا ل ي ة بشرط أ ن ي س ل م أ ن ف س ه م طائعين ومختارين ف وذل من ا ل ح ا ف ظ المجرم ان ي أ ت ي ويسلم نفسه ل أ ن ه يامن العقاب ما خ ا ي ف من العقاب ل أ ن ه وجد العفو والمسامع هنا ربنا جل وعلا قال لجميع المجرمين وجميع المذنبين متى ما رجعوا ف إ ن الله جل وعلا لن يحاسبهم بل بالعكس سياتهم ئ تحول إ ل ى حسنات يعني كان ربنا جل وعلا يحفز الناس للمسارعه ب ا ل ت و ب ة عكس ما يريد الشيطان الشيطان يجتهد ان يوغع الناس في ا ل ي ا س من ر ح م ة الله و ا ل إ ح ب ا ط وربنا جل وعلا يفتح للناس باب ا ل ر ح م ة كل ما أ ص ل ب ت الدنيا في وجوههم وربنا جل وعلا يفتح لهم باب ا ل ر ح م ة حتى لا يضعوا ف ر ي س ة للشيطان ولا يضعوا في حبائل الياس و ا ل إ ح ب ا ط و ا ل غ ن و ط من ر ح م ة الله عز وجل فاذا ربنا ذ ا ل من تاب ورجع آ م ن وعمل صالحا يعني ندم على ما فات و أ ق ل ع عن ا ل ز ن ب في الحال وعزم على عدم ا ل ع و د ة إ ذ ا فعل ذلك ي ب د ل الله سيئاته حسنه وهذا التبديل يحتمل عدد من المعاني من معاني التبديل أ ن ي ب د ل الله حالتهم ا ل س ي ئ ة إ ل ى حاله ح س ن ة فيتحول من مجرمين إ ل ى صالحين ويتحول من مسيئين إ ل ى محسنين ويتحول من عاصين إ ل ى طائعين التبديل لحالته بالسيئه ت ب د ل الى ح ا ل ة ح س ن ة و ح ا ل ة بدل كانت ن ع ص ي ه تتحول الى ط ا ع ة او يكون التبديل تبديل صحيح ل ل س ي ئ ت نفسها تحول الى حسنات ان كل سيئه ت غ ل ب ت ن ق ل ب ا ل س ي ئ ة نفسها الى حسنه وهذا المعنى ايضا معنى صحيح ان السيئات نفسها تحول الى حسنات وتنغل من ميزان السيئات وتوضع في ميزان الحسنه فلو انسان يرتكب أ ل ف س ي ئ ة وتاب الله جل وعلا عليه و ر ب ن ا جل وعلا وعده ان هذه الف أ ل س ي ئ ة تتحول إ ل ى أ ل ف ح س ن ة و إ ذ ا كان عنده أ ك ث ر من ذلك من المعاصي تتحول هذه المعاصي نفسها إ ل ى حسنات كما في الحديث في ص ح ي ح الامام مسلم أ ن الله جل وعلا قل ا ل ل م ل ا ئ ك ه يوم ا ل ق ي ا م ة في حساب عبد من العباد ربنا قال للملائكه أ ع ر ض و ا عليه على هذا العبد أ ع ر ض و ا عليه صغار ا ل ز ن و ب واستر و ا عنه كبارها قال ا ل م ل ا ئ ك ة أ ك ش ف لهذا العبد ا ل ز ن و ب ا ل ص غ ي ر ة أ م ا ا ل ك ب ي ر ة استروها أ خ ر و ه ا فقالت له ا ل م ل ا ئ ك ة فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا يقول نعم يا رب وفعلت كذا نعم وكذا وكذا نعم يغير بكل المعاصي والصغائر التي ارتكبها في الدنيا وهو خائف أ ن تعرض عليه الكبائر عنده كبائر وبلاوي أ خ ر ى خائف ان تعرض هذه الكبائر فتكون أ س ب ا ب ك ب ي ر ة للعذاب وهو مستحي من عرض الكبائر وخائف أ ن تعرض و م غ ي ر م ع ت ر ض ب ا ل ص غ ي ر التي فعلها بعدما ينتهي الحساب من ا ل ص غ ي ر يقول الله جل وعلا له سترتها عليك في الدنيا و أ ن ا جعل لك اليوم مكان كل سيئات حسنه ربنا يقول ل هذا العبد ل أ ن ه فعلا ي س ت ح ق الستر و يستحق الاكرام و ربنا يعرف من يستحق الاكرام في ك ر م و من لا يستحق الاكرام في ح ر م فهذا العبد يستحق الاكرام ربنا قال له س ت ر ت ه ا عليك في الدنيا و أ ن ا جعل لك اليوم مكان كل سيئات حسنه قال الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فيقول العبد بعدما عرف إ ن هذه السيئات تحولت إ ل ى حسنات و أ ص ب ح ت ل ص ا ل ح في ميزان الحسنات يقول العبد يا رب ي إ ن لي ذنوبا لا أ ر ا ه ا ه ن ا ق ا ل في ذنوب ما شايفه م شتوين يعني بقي يطالب بالذنوب ا ل ث ا ن ي ة الكبائر كان خ ا ئ ف منها قبل ش و ي ة لكن ي ع ر ف ان ا ل م س أ ل ة ت ح و ر ت إ ل ى م ص ل ح ة فبدا أ ط ل ب يحبه فضحك النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حتى بدت نواجزه وقال وكان ا ل إ ن س ا ن أ ك ث ر شيء جدلا ا ل إ ن س ا ن جديد مجادل وفصيح حتى يوم ا ل غ ي ا م ه يطالب يحبه لحد آ خ ر ل ح ظ ة أ م ا م الله عز وجل فيقول إ ن لي ذنوبا لا أ ر ا ه ا ها هنا هذا الحديث يدل على انه فعلا الذنوب نفسها سيئات تحول إ ل ى حسنات فيقول التبديل ت ب د ي ل حقيقي إ ن السيئات تحول إ ل ى حسنات و ه من أ ع ظ م الحوافز للعاصين إ ن ه متى و رجعوا ربنا جل و علا يحول لهم هذه السيئات كلها إ ل ى حسنات اذن ا ل ت و ب ة محفزاتها ك ث ي ر ة و شروطها م ع ر و ف ة و أ ث ا ر ه ا عظيمه و دي محطه ا خ ت ي ا ر ي ة للتطهير ف الانسان ا ل أ و ل إ ن ه يتوب إ ل ى الله جل وعلا في كل وقت و لازم ا ل ت و ب ة تكون م ت ك ر ر ة زي ما ان الانسان له معاصي متكرره فلازم التوبه تكون متكرره كما ان المعاصي متجدده كذلك ا ل ت و ب ة لازم تكون م ت ج د د ة و زي ما إ ن ا ل إ ن س ا ن يوميا له معاصي و ت ك س ي ر جرائم كذلك الانسان يوميا لازم ي ك و ن له ت و ب ة و ي س ت غ ف ا ر و ندم شكد ربنا جل وعلا ك ر ر ا ل ت و ب ة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 المعاصي ا و ص ا و ا ل ت و ب ة هي المزيل لهازل ذ أ و س ا خ إ ذ ا ما زال ه ذ ه ا ل أ و س ا خ ب ا ل ت و ب ة هتكون ه ذ ه ا ل أ و س ا خ م ت ر ا ك م ة إ ذ ا ت ر ا ك م ت ا ل أ و س ا ف مع ا ل ع ل ي ن س ا ن حيكون ع ب ا ر ة عن يعني بور ة من الفواحش والمكاره ن ر م ت ح ر ك ة إ ذ ا خلل معاص تتراكم من غير ت و ب ة وسيئات ا ل تتراكم من غير ندم و ا ل ا س ت غ ف ا ر معناها يكون ع ب ا ر ة عن ك د ل ة من ا ل م ع ا ص والفواحش ا ل م ت ح ر ك ة شكلها لكن يجدد التوبه ز م ا ان ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا اتسخت ملابسه يوميا يزيل ا ل أ و س ا خ بالمطهرات ملابس د ا ئ م يغسله ا بالمويه والصابون و إ ح ت م ا ل يستعمل بعض, بعض المطهرات ا ل إ ض ا ف ي ة حسب وسخ الطوب و حسب ما يحتاج ل ل ن ظ ا ف ة كذلك ا ل إ ن س ا ن فلو ترك ا ل إ ن س ا ن غسل الملابس و بقت ا ل أ و س ا خ م ت ر ا ك م ة ع ل ي ه يوميا واستمرت هذه الحاله لان ا ل إ ن س ا ن لا ينظف جسده و لا ينظف ملابسه و استمر على هذه ا ل ح ا ل ة شهور أ و استمر عليها سنوات كيف يكون حال هذا ا ل إ ن س ا ن بعد ف ت ر ة من الزمن إ ن س ا ن استمر على ح ا ل ة الوسخ ما يغتسل و لا يغسل ملابسه لشهور ع د ي د ة هذا ا ل إ ن س ا ن س ي ك و ن ع ب ا ر ة عن ك ت ل ة من العفن و س خ المتحرك ا ل من المتحرك ا ل ر ا ئ ح ة حتكون ك ر ي ه ة و الشكل س ي ك و ن كريه ما في إ ن س ا ن حيقابله ولا إ ن س ا ن يطيق ي ل ج ز جنبه كذلك نفس الحال مع ا ل إ ن س ا ن الذي يرتكب المعاصي وما يبادر طوالب الغسيل و ا ل ن ظ ا ف ة تتراكم عليه الذنوب والمعاصي لحد ما يكون ع ب ا ر ة عن ك و م ة من ا ل أ و س ا خ ا ل م ت ح ر ك ة و ك ت ل ة من الجرائم والفواحش شكد ا ل و ع ل ا ج ع ل ا ل ت و ب ة م ت ك ر ر ة على الدوام والاستمرار والباب باب ا ل ت و ب ة مفتوح حتى تطلع الشمس من المغرب هذا المحطه ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة ا ل أ و ل ى في الدنيا أيضاً م ن ا ل م ح ط ا ت ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة لتطهير مطهرات ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة في الدنيا منها الحسنات الما هي ة ل ل س ي ا د و هذه وسيلة من ا ل و س ا ئ ل ا ل أ خ ر ى غ ي ربنا ا ل ت و ة ر ب ج ل و ع ل ا جعل ل ل ح س ن ا ت خ ا ص ي ة م س ح ا ل س ي ا د كما و ص ل ن ب ي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل معاذ يجب له الجليل ي ش ت غ ل الله حيثما كنت و أ ت ب ع ا ل س ي ئ ة ا ل ح س ن ة تمحها و وخالق الناس بخلوغ الحسن يعني من المساحات ل ل س ي ئ ت الحسنه أ ي حسن ا ل إ ن س ا ن يفعله يتمسح م ق ا ب ل ا ل س ي ئ ة أ و عشرات السيئات قال له أ ت ف ع السيئه الحسنه تطمحها و قال لي أ ي س ي ئ ة عملتها لاحقا طوال ح س ن ة ما تخلي السيئه تتراكم زول عمل و ه ج ر ي م ة طوال مشي بادر يعمل له ح س ن ة ص ل ك ن ا ركعتين ح س ن ة ي س ت ط ف ر ويدوب الى الله جل وعلا يسال الله العفو و ا ل م س ا م ة إذا ق ص ر يكون ط و ا ل ئ حسابه أ و ل ب أ و ل ق ا ل له ط و ا ل ي أ ي سيئه عمله ت ل ح ي ط و ا ل ي ح س ن ة عشان تمسحلك ز ل عملوا ج ر ي م ة ص غ ي ر ة طوارئه و ش ي ئ ة ح س ن ة ق د و ر ة و ا ل ح س ن ة م ض ا ع ف ة عملوا ج ر ي م ة كبيره ي ب ح ع و ا عن عمل كبير جليل يتغرب به الى الله جل وعلا ل ع م ل و ي م س ح ل ه هذه ا ل ج ر ي م ة ا ل ك ب ي ر ة ومن ر ح م ة الله انه جعل حساب الحسنات بالعشرات وحساب السيئات بالاحاد ل أ ن أ ي ح س ن ا ل إ ن س ا ن عمله بتوضع في خ ا ن ة العشرات ف حساب الرياضيات و أ ي سيئه ا ل إ ن س ا ن عمله بتوضع في خ ا ن ة الاحاد و معروفه ن ه العشرات م ض ا ع ف ة والاحاد ما فيها م ض ا ع ف ة ولا فيها ز ي ا د ة شكله في الحديث في الاثر عن على النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام انه غال ويل لمن غلبت احد وعشراته حديث ع د ي بالبلغه الرياضيات ويل لمن غلبت احد وعشراته أ ي إ ن س ا ن يوم ا ل ق ي ا م ة يجي و ا ل آ ح ا د ا ل و ا ح د ة غلبت العشرات ال ب ح س ب ا ل ب ا ل ع ش ر ة عشره عشره عشر ده من اهل جهنم ده شجي محروم أ ي إ ن س ا ن جا ء يوم ا ل ق ي ا م ة والسيات غلبت الحسنات معناه شجي محروم ويل له سم ويل له سم ويل له من غلبت احد وعشراته ل أ ن السيئات ب ا ل ا ح ا د والحسنات بالعشرات فمن رحمة ا لان ل ه ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا فعل ح س ن ة تكتب له ب ع ش ر ة إ ل ى س ب ع م ا ئ ة ضعف والله يضاعف لمن يشاء و إ ذ ا فعل س ي ئ ة تكتب بمثلها كما في الحديث الحلال بين والحرام بين أ و حدث ي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن الله بين الحلال والحرام فمن هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. ومن هم ب ه ا ف ع م ل ه ا كتب الله عندو عشر حسنات ومن هم بسيات فلم ي ع ملا ه كتب الله عندو حسنات ك ا م ل ة و ي ن هم ب ه ا ف ع م ل ه ا كتب الله ع ن د ه سيات و ا ح د ة سمعنا سيات بلا ا ح ا د و ا ل حسنات ب ا ل ع شررررموما الحسنات سيات ا ل س ي ع ن ي ك ل من سكتر من الحسنات هذه الحسنات من خصائص أ ن ه عندها المسح ة التلقائي مسح ة تلقائي للسيئات سواء كان ا ل إ ن س ا ن عارف ولا ما عارف ناوي ولا ما ناوي تلقائيا السيئات الحسنات بتمسح السيئات لكن السيئات ا ل م م س و ح ة بهذه الحسنات ا ل م ا ح ي ة هي ا ل ص غ ي ر وليس الكبائر ص غ ي ر الذنوب الحسنات بتمسح تلقائيا ص غ ي ر الذنوب يعني ك ل م ة ا ل إ ن س ا ن لا يلقي لها بالا ن ظ ر ة ا ل إ ن س ا ن لا يلقي لها بالا ل م س ب اليد م ح ر م لا يلقي لها بالا ص غ ي ر الذنوب محقرات الذنوب ا ل إ ن س ا ن بيعملها وهو لا يبالي دي بتمسح بالحسنات الماحيه ا تنتهي ي ف ه ا ن ت منا لكن الكبائر هذه لا تمسح بالحسنات ا ل م ا ح ي ة و إ ن م ا ب ا ل ت و ب ة فقط الجرائم الكبرى ما عندها مسح إ ل ا ب ا ل ت و ب ة زي القتل مثل القتل إنسان لو عمل عشرات الحسنات لا يزول عنه ا ل ع غ ا ب و ا ل إ ث م الزنا الانسان إ ذ ا ما تاب ت و ب ة نصوحه واغلى عن هذه ا ل ج ر ي م ة مهما فعل من الحسنات وهو مصر على هذه ا ل ج ر ي م ة لا تنصح ال بتنصح الصغائر اما الكبائر فتحتاج الى ت و ب ة خ ا ص ة وهذه الغاعده في كل, ال... كل الحسنات الماحيه للسيئات و ا ل غ ا ئ د ة هي ان الحسنات تمسح الصغائر ولا تمسح الكبائر و إ ن م ا الكبائر لا تمسح الا إ ح س ن ة و ا ح د ة وهي ا ل ت و ب ة فقط إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن ما ت ندم على ما فات و أ غ ن ى في الحال وعزم على عدم ا ل ع و د ة فالكبائر لا تغفر أ م ا الصغائر فربنا جل وعلا من رحمته يتجاوز ع ن الناس فيها بالحسنات ا ل م ا ح ة للسيئات ومن هذه المطهرات الحسنات ا ل م ط ه ر ة في بعض الحسنات الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ذكر أ ن ه ا م ت خ ص ص ة في مسح السيات طبعا في حسنات ع ا م ة في ه ا ا ل أ ج ر وفي ه ا ا ل ك ف ا ر ة ذكر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أن هناك حسنات خ ا ص ة م ت خ ص ص ة في مسح السيات في حسنات ع ا م ة في ه ا ا ل أ ج ر وفي ه ا ا ل ك ف ا ر ة من هذه الحسنات العامه الفيل أ ج ر وفي ه ا ا ل ك ف ا ر ة أ ي ض ا الصلوات ا ل خ م س ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الصلوات الخمس و رمضان إ ل ى رمضان و ا ل ج م ع ة إ ل ى ا ل ج م ع ة ك ف ا ر ة ل ما بينهن إ ذ ا اجتنبت الكبائر فالانسان بن صلوات الخمسه له أ ج ر ا ل ص ل ا ة ومع ذلك له كفار فيما بين الصلاتين من الذنوب والصغائر الوقع فيها ويقترفها تمسح هذه الذنوب وتزيل هذه الصغائر وكذلك ا ل ج م ع ة إ ل ى ا ل ج م ع ة أ ي إ ن س ا ن يوم ا ل ج م ع ة غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من ا ل إ م ا م ومشى ولم يركب في بعض الربايات و أ ن ص ت ولم يلغو كتب له بكل خطوه يخطوها الى المسجد عمله س ن ة أ ج ر صيامها وقيامها هذه كمان من الاعمال ا ل م ض ا ع ف ة التي لا تخطر على بال ا ل إ ن س ا ن إ ن الانسان يوم ا ل ج م ع ة إ ذ ا بكر يوم ا ل ج م ع ة وما ت أ خ ر وغسل واغتسل يعني غسل ثيابه أ و غسل بدنه أ و غسل ا ل إ ن س ا ن ميت واغتسل ويحمل على غسل ا ل ثياب ان الانسان يغسل ثيابه ويطهرها ويتجمل يوم الجمعه و م ش ى ولم ي ر ك ب يعني في ت حديد من إن ا ل نساء يمشي الى المسجد ولا ي ر ك ب حتى لو كان عند ه ف ر ص ة للركوب يمشي الى ان يمشي ا ل ه ا ل خ ط و ا ت خطوات ا ل م ش ي و م ش ى و ل ى يمشي الى ان ي م ن ا ل إ م ا م و أ ن ي م و ل م ي ل غ و م ا ذ ان يمشي الى ذلك؟ ق ا ل ا ل ر س و ل ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ل ه بكل خطوة ي خ ط و الى ان ل ى ان م س ج د ع ا م ش ي ل ى ن ة أجر الى ي ا م ه ا و ق خط... ي ا م ه الى ا ي خطوة؟ الصلوات ا ل ع ا د ي ة الخطوات الى المسجد ا ل و ا ح د ة ترفع د ر ج ة وتمسح س ي ئ ة لكن ا ل ج م ع ة تحديدا ا ل خ ط و ة ا ل و ا ح د ة في ا ل س ن ة يعني مشي الى المسجد م ئ ة خ ط و ة معناه ربنا يكتب له أ ج ر كم س ن ة م ئ ة س ن ة إ ذ ا م ئ ت ي ن خ ط و ة م ئ ت ي ن س ن ة هنا ف ي ا ل واحد ممكن يحصل في ج م ع ة و ا ح د ة حسنات بتعادل أ ع م اعمار ر أ ل أ ف ر ا د مش نفر واحد هو قد ي ك و ن عمره في ا ل ح ي ا ة ثلاثين س ن ة أ و أ ر ب ع ي ن س ن ة ويموت لكن في ج م ع ة و ا ح د ة يكتب ل ه ربنا جل وعلا أ ج ر م ئ ت ي ن س ن ة في جمعتين أ ر ب ع م ا ئ ة س ن ة في أ ر ب ع جمعه ث م ن م ا ئ ة س ن ة والله يضاعف المنشيان ي في السنه ح ي ك و ن ع ن د ه كم سنه حيكونندو ح ي ك و ن ن د ه أ ج ر بتاع أ م م واجيال م ش ب ت ا ع ن ه في الواحد شكد زول ع م ر ا ل ل ي ي ن ت ا ج ب ي خ ت ل ف ع ن العمر الحقيقي في ن ا س عمرهم ن ل ن ت ا ج ض ه م ي ع ا د ي العمر امم ك ا م ل ة ف ز ا ل بيحرص على العمر ا ل ي ن ت ا ج ي ممش العمر م ا ل د وليس د ل العمر ه ا نها ا بعض ل أ ع م ا البسيطة إنسان ل ي ح م ل لكن ي د فيها ما قدمتها الأمم الماضية في آلاف السنين لأن بعيداً و الماضية فالصلوات ا ل خ م س ة و ا ل ج م ع ة إ ل ى ا ل ج م ع ة ورمضان إ ل ى رمضان إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن أ ح س ن بين رمضانين ربنا جل وعلا يمسح له كل الصغائر من رمضان إ ل ى رمضان بس كيف يحسن في رمضان وما يقصر في رمضان وما يجرح الصيام ويحرص على ا ن ه يكمل الصيام بكل الشروط والواجبات إ ذ ا فعل هذا في رمضان ي ن متواليين ربنا جل وعلا من رحمته يمسح له ما بين رمضانين وبين رمضانين غدكن و يرتكب آ ل ا ف إ ن لم تكن ملايين الصغائر من الكلمات والهمسات والنظرات وغيرها مما يعرف ومما لا يعرف هذه ر ح م ة ك ب ي ر ة ا ل إ ن س ا ن العاقل بفر... لا يضيعها ولا يفرط فيها هذه من الامثله ل ع ب ا د ا ت فيها أ ج ر وفيها ك ف ا ر ة لكن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ذكر ان ه بعض, ال... بعض الافعال أ و بعض ا ل أ غ و ا ل ما عندها عمل إ ل ا مسح ا ل س ي ا د بس تخصص في م س ح ا ل س ي ا د و هذه اعمال أ ع م ا ل س ه ل ة و ي س ي ر ة الغريب في هذه ا ل أ ع م ا ل أ ن ه ا س ه ل ة في منتهى ا ل س ه و ل ة و اليسر بل هي أ ي س ر مما يتخيل ا ل إ ن س ا ن مثلا قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في الحديث الصحيح من أ ك ل طعاما فقال الحمد لله الذي أ ط ع م ن ي هذا الطعام و رزقنيه من غير حول مني و لا ق و ة وغفر له ما تقدم من ذنبه ما تقدم من ذنبه م ع ن ا الوراء كله الفات كله ربنا يمسحه بس يعمل شنو ياكل له اكله سواء كان اكله دسمه ولا ناشفه شبع ولا ما شبع ما ضروري الاكل عاجبه ولا ما عاجبه بس بعد ما, بعد ما ياكل يتذكر ر ح م ة الله وفضل الله ا ن ه أ ن ا أ معلومه هذا الطعام مهما كان شكله ومهما كان ط ب ي ع ة الطعام بس يقول الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا ق و ة ربنا يغفر له ما ت غ د م من ز ن ب ه ما ت غ د م من ز ن ب ه قد يكون ثلاثين س ن ة قد يكون اربعين س ن ة قد تكون سبعين س ن ة بس بكل م ة واحد ة يقول بعد بعد الوجبه طبعا بعض الناس قد شايفين الكلام دي يكون يعني أ ق ر ب للخيال وما عارفين ان ر ح م ة الله جل وعلا اوسع ت من كذا إ ن ه ربنا جل وعلا يفتح للناس ابواب ا ل ر ح م ة ا ل س ه ل ة ا ل م ي س و ر ة ب د أ م ن ا ل ن س ا ن بعد ما ي م ل ب ط م ه للطعام ويملاها بالشراب يقوم يتفرق طوارئ بعدها للشاي والمكيفات والتحليه وبعدين يقوع يقوم يشكر الطعام ويمدح التباخ ويشكر الناس العمره ا ل ع ز و م ه و ا ل و ل ي م ة و ذ ك ر أ و ل ح ا ج ة فضل الله ج ل و ع ل ا إذا ع م ل ك ذ ا م ع نزل فعله زول فاهم زول وعي ا ما مازل مازل عادي ولا زول عمي ا ودلاله كتير من الناس يتجاهلوا ه وينسوها كان لهذا له ا ل أ ج ر ا ن ن سانت بزكر الله ج ل و ع ل ا في هذا المكان و ي ذ ك ر فضل الله ويحمد الله ي د ا م على الكلام هذا ربنا يقفلوه واتقدم من ز ن ب ي بل ا ل رسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ذكر في حديث حديث دخول السوق حسن الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي عليه ر ح م ة الله حديث حسن وفيه اجر عظيم برضو ا ل إ ن س ا ن قد يعني يظن ان هذا ا ل أ ج ر مبالغ فيه وما ذلك على الله بعزيز قال الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام من دخل السوق فقال دخل السوق يقول لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و ي ح ي و يميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير بس لحد هنا كتبت له أ ل ف أ ل ف ح س ن ة ومحيت عنه أ ل ف أ ل ف سيئه ورفعت له أ ل ف أ ل ف د ر ج ة تكتب له مليون ح س ن ة وتمسح مليون سيئه وترفع مليون د ر ج ة بس لما يدخل السوق بدل ما ي ب د أ بشكله مع الصواب ولا مع ا ل ك م س ا ر ي ولا نبز ولا يساء ولا يتلفت شمال ويمين ولا يفكر في ا ل ب ض ا ع ة ولا يفكر في ك ف و ة داري عمله لان السوق اصلا محل الشواطين ومحل الشيطان ومحل الفتن الذل ي ب د أ دخول السوق بتذكر و بذكر الله جل وعلا ينال هذا ا ل ع ج ر العظيم بس يدخل السوق ي ب د أ استفتاح دخول السوق يقول لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت وهو حي لا يموت في ي د ه الخير وهو على كل شيء قدير كتبت له الف الف ح س ن ة ومحيت عنه أ ل ف الف, ألف سيئه ورفعت له أ ل ف الف, ألف د ر ج ة يعني ملايين إ ذ ا س أ ل ن ا سؤال من سيربح الملايين مش مليون واحد من سيربح هذه الملايين أ ي إ ن س ا ن عاقل س ي ر ب ح هذه الملايين و أ ي إ ن س ا ن حريص على ا ل أ ج ر وحريص على الطهاره يربح هذه الملايين حتى ا لو س ل ل كان قاعد في م ح د ا ن ي وربما ف ي ا تفوت عليه هذه الملايين ولكن س معنى أن الإنسان حيث في السوق وبلا شغل وإنما ا بشغل شغل ن م ع هذا إ مشى المكان س و ق ي ت لا يزال ي ح ص ن في ه أ و ل حاجه الى الله ويحصل في ذلك اليه ويحصل على الشيطان لأن ا س و الإنسان ي ح ا ل ا على الشيطان و ي ح ا ل ب ق ا على الشيطان ا و ي ح ا ل على الشيطان ل المساجد ه ل ل هذا الحديث الامام ا ل أ ل ب ا ن ي حسنوا وشو هذا ا ل أ ج ر و يرجى ان ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا قال هذا الدعاء في السوق ينال هذا ا ل أ ج ر العظيم مليون ح س ن ة ومليون س ي ئ ة تمسح ومليون د ر ج ة ترفع فالحسنات ا ل م ا ح د ة للسيئات هذه من المطهرات الاختياريه ة أن الإنسان ا الله جل وعلا إنه يعلين حتى من الحسنات الساهلة المجسورة أشياء الإنسان يعملها بالطبيعة بعدين يعلين من أنه من رحمة حتى جل يعني ما في أ ي تكلف وما في أ ي عناء و أ ي إ ن س ا ن بيعمله يوميا ذي الكلام الكلام اي انسان يوميا بيتكلم وما في إ ن س ا ن بيستطيع انو يحسب عدد الكلمات البيتغال في هذا اليوم البيقوله ت ص ص ر عنه لو جبنا اله ح ا س ب ة عشان تحسب كلام ا ل إ ن س ا ن في اليوم يطرشك ذات او تحوص ي ما تقدر ما في انسان بيقدر يحسب كلامه في اليوم هذا الكلام ذاته الرسول جعل لنا فيه صدقات أ ن النساء إ م م ك ن ان يحول هذا الكلام الضائع أ و قد يكون كلام فاضي أ و فارغ ما منه ف ا ي د ة لا دين ولا دنيا ممكن أن الإنساء العاغل يجعل من هذا الكلام مصدر للحسنات يحول هذا الرصيد الضائع ي ح و ل ه ى حسنات إ ي ج ا ب ي ة تحويل نحول الرصيد الرصيد الإيماني ليس الرصيد المادي كلنا طبعاً كل نعرف نحول الرصيد نعرف من أن ج ه ا ز ومن و م ب ا ي ل ومن جوال أ و منعرف من يحول ا ل ر ص ي د لكن كيف نحول ا ل ر ص ي د ا ل إ ي م ا ن ي ا ل ض ا ئ ع المهدر إ ل ى ر ص ي د إ ي ج ا ب ي ر ص ي د عملي في مساء الحسنات قال ا ل رسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الكلمه طيب ة صدقه ان زول قال السلام عليكم و ر ح م ة الله صدقه زول قال, قال لي صاحبه دار منك قال لي ص ا ح ب و دار من ك م س ا ع د ة قال ه جدا بس كان مجددا جدا جدا ص د ق ة يعني ممكن يقول جدا ً وممكن يسكت إ ذ ا سكت م ع ن ا ه ذ ا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا ص د ق ة مرسول قال ك ل م ة ط ي ب ة ص د ق ة وجدا هذه ك ل م ة ط ي ب ة ولا خ ب ي ث ة ك ل م ة ط ي ب ة لو قال أ و ك ي دي مشكوك في أ م ر ه الله اعلم في ف ل س ف ة ما في الاداء لكن نحن ت ك ل م بالعربي بالواضح يعني كنت ك ل م ة و ا ح د ة الزول ي أ خ ذ فيها اجو ياخذ ي ا حسنات إ ذ ا كان فيها حسنات و أ ج و ر إ ذ ا ا إن ل إ ن س ا ن العاقل ما ضيع هذه الفرص ا ل ك ل م ة ا ل ط ي ب ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ص د ق ة و ت ع ي ن ا ل ر ج ل ف ي د ا بدي ف ي ح م ل علي ها م ت ا ع ه و ص د ق ة ز و ج ا ل موصلات ا النزال ي ر ك ب ق ا ل ز وكان يصدقا ل ص د ق ة م ا سي... م ا ي ن ز و ل ب ي ع م ل ه ا مرازي ع مروساي ل ه م ة ف ا ل م ر و ة د ذ ع ش ا ن ميشيل ا هوا ء ز و ج ر د ا لن ي ة تكون مروبا ة ي و ه ذ ا ا ل م ر و ب ا وشيل هوا ء ق ا ل ز ن ل ص د ق ا ولا ق د م م ق د م ه م في الصف ولا ق د م ه م في موصلات ولا زوج س ا ا يصدقا لا يصدقا لا يصدقا لا يصدقا لا يصدقا لا يصدقا لا يصدقا لا يصدقا ل ي ص د ق ة ا ل م ع ا م ل ا ل حسن مو عمل ا ل كريم ي ع ن ي ر ل في عربيته في موصلاته ا في الصف في م د ر س ة في سوق في جامع حسنات مدفعات م ه د ر ة م ا ج ا ب ا ل ل ه خ ب ر و ي ف ر غ ك من دلوك في دلوك خ ي صدقا ة ل ن ا فيشرب و ا ف ي موية كم ب ي ت موية قدامه يصدر أدت قلت الزل ش ر ب هذا صدقة أصلا أنت ستشرب ويشرب ه و ومويه ا ل في ه و م ا ت ك م ل ت ك و ن ش ر ي ف ت ي ت ه وشربو ويتا ه ت ل ك صدقات ومشيتها ودون صدقا لفيلتا و ت ي المسجد الممكن يكون ل ت لك ر ص ي د م م ك ن يكون ض ا ي ن ش ي ل ج د هناك ا يكون لدينا مسجد هناك ا ل ي ك و ا ل د ا م س يحول ا ل ر ص ي د م ا ي خ ل و ه ض ا ك ان يكون لدينا مسجد هناك ان و ا ب ي ع م ل ج ه ا ان يكون لدينا مسجد ن و ا ب ي ح و ل و ا أي ر ص ي د ه و ا ك ا ي ح و ل و ي ا س و ا ه م ز ا ي ا و ل ح س ن ا مسجد هناك ان ي ك و ل ن و م د ه ن ي ج ع ل م ن ه ر ص ي د إ ي ج ا ب ي ك و ا لدينا مسجد هناك ان يكون لدينا مسجد هناك ان يكون لدينا مسجد هناك ت ن يكون لدينا مسجد هناك ان يكون ل د ي ه ا ل س ج و ر حتى ا ل ن و م لماذا ي اذا ك يقول ن ا و ي ب ه ذ ا ا ل ن و م ه ن ه يريح جسمه ع ش ا ن هناك جسمه لان ه ج ل و ع ل ا يؤدي ا ل و ا ج ب ا ت هناك جسمه لان هناك جسمه لان هناك جسمه لان و ن ا ك جسمه لان هناك ج س ا ه لان هناك جسمه ل ن هناك ج م ه لان ه ن ا ل جسمه ا ن هناك ج و م ه لان ي ن ا ك جسمه لان ي ن ا ك جسمه لان هناك ج م ه لان هناك جسمه ل ي ن هناك جسمه لان هناك جسمه لان ه ن ا ي ن و م ه ل ا ي هناك جسمه لان هناك جسمه لان هناك جسمه لان ه م ا ك جسمه لان هناك ج م ه لان هناك ج س م ع ب ا د ة و د ي ن يقولون ا ل ع ب ا د ة مطلعا وهم كانوا يقولون نظر ظالم عباده ويقولون ان الظالم, الظالم ينوم ويقوم ان الظالم ينوم ويقوم ان الظالم ينوم ويقوم ان ظ ا ل م ينوم و ي و ان ا س ظ ا ل م ي ن قائمين إ ذ ا كان النوم مطلع ا ع ب ا د ة اذا كان مطلع النوم عباده ناس حيكونون وليالله ا ل صالحين ب النوم لانه 2 ر ب ع وجلس س ع ر هل النوم ذ ل ع ب ا د ة حيدخل الجنه من باب النوم إذا بابس م باب النوم لكن الصحن ه زيلا محلقه ا ا ونوم ا ل ج ن ة م ا ح ل ق ا ونوم وشخص من باب النوم فنوم ا ل مطار معي ب ا د ة ل ك نوم ا ل ز ينوي ب هذا النوم من ه ي تقوى على قيام الليل ي ه خ د ا ل غ ي ل و ل ة قيلو ف إ ن الشياطين لا تغير لكي د ك و ن ع م ل رصيد نوم عادي ز ل م ح ت ا ا ج ل يوم و م ط ر ل هذا النوم لكن ا ل ع ا ق ل ق و ل م ا ي نوم بس بنيه تحويل لا التحويل رصيد ا ل إ ي م ا ن ي ما بيتصرف ولا ب د خ لك ل رم مربع من ايما ت ح و ي لكن الرصيدة الإيمانية بالنية جوا وربنا يعلم تنوي من بس بس ا بهذا ا و ي لما ن و ل ت و ياكل وينوي ا الطعام اللكل ل والشرف ده الإنسان ب ولا محاسب ف ه ح ان ج أجر ة ما الشفاء لا ولا فيه ولا عغاب ك لما يقوي أ أن ك ل وينوي ي جسده ينشط على ا ل ط ا ع ة ويؤدي الواجبات يكون هذا ا ل أ ك ل عنده ف ي ا ج ر ي ع ن ي ا ل ز ل ز يقول ا ن يقول ن يقول ا ن ج يقول ا ل أ ك ق و ل انه ي و انه يقول انه ي ق ك ل انه يقول ا ن م يقول انه يقول انه ي ج و ل انه يقول ا ن ي ا ل انه ي ا ل انه يقول انه ي ق ل انه يقول ا ن ي في ا ل د ن ي ا ب ه يقول ش ك ن ف ي ا و ل انه ي ق و انه يقول انه يقول ا ه يقول انه ذ ق و ل انه ي ل ا ن ي و انه ي ق و ع م ل م ن ه ي ق و ا ن ل ا ن يقول انه يقول انه يقول ا ن انه يقول ا ن ل ا ن يقول انه يقول ا ع ه ي ق و ا ن يقول انه يقول انه يقول انه ي انه يقول انه يقول ا ه يقول ا ن ل انه ي ن ي ل ا ن ل ا ل ا و ل ا ن يقول ن يقول ا ي ق ل انه ي ل انه ي ق و ا ن يقول انه و ل ا ن يقول ا ه ل انه ي انه ي ا ي ل ا ن و ل ا ل ا ل ا يقول ا ن يقول ا ن ل ا ه ي ل انه ي ق و ا ن ي م و ل ا ن و ل ا يقول ا ن و ل ما لا يتخيل ا ل إ ن س ا ن زي الحديث الصحيح من اوى إ ل ى فراشه ف ق ا ل ى استغفر الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو الحي الغيوم او توبه إ ل ي ث ل ا ث مرات غفر الذنوب و إ ن كانت مثل زبد البحر و إ ن كانت عدد ايام الدنيا و إ ن ك ا ن فرغ من الزحف ب س يقول ع ن د النوم يقول استغفر الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو الحي الغيوم او توبه إ ل ي ث ل ا ث مرات الزلد لما ل ز ل ن ل ما ينوم بحاسب نفسه ا س ت غ ف ا ر ن ذ ا كان اعرف معناه معنى محاسبة ي و م معنى ي ة نغد ل ل ذ ا ت يومي ع ن د هذا ه ا ل أ لأنه ج ر ذ ا الإنسان فعلا إذا كان كل ي و م يتامع س يوميا ئ ا ت ع ا ص و ج ر ئ م ه هذا ولكن هذا الامر ا يوميا ك ن ولكن هذا ة يومية فلو الامر ن يغسل ي ا ا يوميا بل في اليوم الواحد يغسل ثيابه و ملابسه اكثر من م ر ة معناصر ه ا ما في ط ر ي ق ة يكون في أ ي نوع من الوسخ و لا درن زي ما قال الرسول ل ل ص ح ا ب ة يعني مش ر ح لهم قال يوم يعني مثال مثال ح ي ل ل ص ل و ا ت ا ل خ م س ة و مسح الزنوب ق ا ل ي م أ ر أ ي ت م لو أ ن ن ه ر ا بباب أ ح د ك م يغتسل فيه كل يوم ا ل خ م س ة مرات هل يبغى من درن ه شيء هل يكون له شيء من الوسخ قالوا لا يبقى من درنه شيء ما في اي وسخ يفضل بل لهم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فكذلك مثل الصلوات الخمس يمسو الله بهن الخطايا ف ا ل رساله يكون دائما مداوم على هذه الطاعات يوميا يزداد يوميا بدل ما يزداد أ و س ا خ واثام يوميا يزداد ط ه ا ر ة على طهارته ونقاء على نقائه فيكون من أ ن ق ى الناس يخرج من الدنيا على أ ح س ن حال فال ح س ن ا ت الماحيه ل ل س ي ا د من المطهرات الاختياريه في الدنيا التي يحرص عليها العقلاء ويضيعها الجهال اهم المطهرات ا ل ا خ ت ي ا ر ي ة في الدنيا اما المطهرات ا ل إ ج ب ا ر ي ة في هذه الدنيا فزي ما أ ش ر ن ا إ ن و دائما المطهرات ا ل إ ج ب ا ر ي ة ت ك و ن م ؤ ل م ة و ش ا ق ة و م ك ل ف ة وعليها تبعات ك ب ي ر ة ا ل إ ن س ا ن قد ما يتحملها ولا يرضاها من هذه المطهرات ا ل إ ج ب ا ر ي ة أ و ل هذه المطهرات ا ل إ ج ب ا ر ي ة المصائب والابتلاءات ل ط ه ا ر ة إ ج ب ا ر ي ة ولا عليك فالانسان لا في انسان بيدخل فيها ولا بيختار ولا, ولا بيطلب ولم يرفض لما عليك فيه لما شغله و دي أ ش ي ا ء م ف ر و ض ة عليه فرضا قضا ء و ق د ر وما أ ر ا د الله جل وعلا كان وما لم يرد لكم ما شاء الله كان وما لم يشاء لكم دون ان يشاء الله ان تكون احدث من ا ي ج ب ي لا يشرح ن ا ايجابي لا يشرح لنا ا ي ج ب ي لا يشرح لنا ايجابي لا يشرح لنا ايجابي لا ي ر ح لنا ايجابي لا يشرح لنا ايجابي لا ر ح ل ن ي ج ا ي لا ي ر ح لنا ايجابي لا ي ر ح لنا ا ي ج ب ا ر ح لنا ا ا لا ي ش ر لنا ا ي ج ا ب ل ي ش ر لنا ا ي ا ب ي لا ي ش ر ن ا ا ي ج ا ي لا ش ر ح لنا ا ي ي لا ش ر لنا ا ي ا ب ي لا يشرح لنا ا ي ب ي ي ج ا ب ي لا ي ش لنا ايجابي ا ي ج يعني يكون م ب ت ل يكون ا ن ت حاول و لو ل إلى معصية ح يدخلها يعمل ا خ ت ي ا ر ي ة لانها اصل هي إ ج ب ا ر ي ة وحتظل إ ج ب ا ر ي ة وما بتتحول إ ل ى ا خ ت ي ا ر ي ة المصائب والابتلاءات ومنها الهموم والغموم والالام و ا ل أ ح ز ا ن والمشاكل تمر ب ا ل إ ن س ا ن في هذه الدنيا ربنا جعل ج ع لهذه ل ا ل أ ح و ا ل خ ا ص ي ة التطهير ل ل إ ن س ا ن ولا على كيف و ربنا جعل ا ل ح ي و ك ل ه ا غ ا ي م ة على هذه المصائب و على هذه ا ل ا ب ت ل ا ت لكن ما هي ا ل ف ا ئ د ة من هذه المصائب و هذه الابتلاء الفائده ليس ا ل ف ا ئ د ة العذاب و ليس ا ل ف ا ئ د ة الانتغام و ليس ا ل ف ا ئ د ة التشفي و إ ن م ا الفائده ر ح م ة ب ا ل إ ن س ا ن و تطهير لهذا ا ل إ ن س ا ن شكد النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قال في الحديث الصحيح عند ا ل إ م ا م مسلم ما أ ص ا ب العبد هم ولا غم ولا وصب ولا نصب حتى ا ل ش و ك ة ل تشاكها الا كفر بها من خطاياه ا ل إ ن س ا ن في هذه الدنيا الرسول قال إ ذ ا أ ص ا ب ه هم أ و غم أ و وصب تعب أ و نصب م ش ق ة أ و ش و ك ة طعنته يكفر بذلك من خطاياه يعني كل ما كان ا ل أ ل م كبير كان التكفير كبير وكل ما كان ا ل أ ل م بسيط كانت ا ل ك ف ا ر ة ب س ي ط ة يعني ا ل ش و ك ة يتكفر على ا ل إ ن س ا ن مصائب م ح د و د ة قدر ا ل أ ل م ا ل ذ ص ا ب ا ل إ ن س ا ن من ط ع ن ة هذه الشوكه لكن حادث ح اصاب د ث أ ا ل إ ن س ا ن هو قطع الشارع واصيب بجروح ب ا ل غ ة وكسور ورضوض والام لا يتصور ا ل إ ن س ا ن ده معناه يكفر عنه من الذنوب ما يعادل هذا ا ل أ ل م من يكفر عنه ا ل ن و ب ما يعادل ا ل أ ل م ر اصابه الشكلا لسان لم يصاب ب م ص ي ب ة يشرع له ان ه يحمد الله بدل ما يزعل ولا يضجر ولا يصور وشو ولا يغضب يحمد الله ج ل و ع ل ا حتى لو أ ص ا ب ت ه م ص ي ب ة الموت شكلا ربنا ج ل و ع ل ا ق ا ل لعباده ذ ك ر الناس ب أ ن هذه ه ا ل م ص ا ئ ف هي ح ت م ي ة و ض ر و ر ي ة في ا ل ح ي ا ة ولا نبلونكم بشيء من ا ل خ و ف و ا ل ج و ع و ن ق ص م ن ا ل أ م و ا ل و ا ل أ م ف و س و ا ل ث م ر ا ت و ب ش ر ا ل ص ا بين ر ا ل ذ ي ن اذا ص ا ب ت ه م م ص ي ب ة ق ا ل و ان إ لا ي ل ه و إ ن ا إ ل ي ه ر ا ج ع و ن ولا ي ك ع ل ي ه م ص ل ا ت من ر ب ه م و ر ح م ة ولا يقوم م ث ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ج ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ي ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ب يكون عنده أ ج ر على ا ل م ص ي ب ة إ ذ ا ما صبر ب يكون عنده ماذا كفار او بس بس هذا من ا ل م س ا ئ ل المفروض انسان ل إ يعرفه ان ه ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا صبر و م ص ي ب ة إ ذ ا صبر أ و لم يصبر ربنا يكفر عنه ذنوب ط ه ا ر ة إ ج ب ا ر ي ة إ ذ ا داير ولا ما داير رضيان ولا ما رضيان موافق ولا ما موافق كل غ ا ي ة هذه المصائب بتكفر عن ا ل إ ن س ا ن الذنوب لكن إ ذ ا رضي و ا غ ت ن ع وحمد الله ك ذ ا مع الكفاره يكون عنده حاجه ايه ا ض ا ف ي ة وهي أ ج ر وثواب أ ج ر وثواب على الصبر الاختياري أ م ا ا ل م ص ي ب ة ا ل إ ج ب ا ر ي ة فهي ك ف ا ر ة ا ل غ ا ئ ي ة سواء ا ل إ ن س ا ن رضي أ و لم يرضع Thank you. الطاهرات ا ل إ ج ب ا ر ي ة المصائب لذلك ال... الانسان إ ن س ا ل إ ن لما يصاب ب م ص ي ب ة ويبتلى بابتلاء يحمد الله جل وعلا على ذلك إ ذ ا صبر يكون ماجور إ ذ ا ما صبر يكون كفر الله جل وعلا عنه ما شاء من الذنوب والمعاصي و ا ل س ي ا ب لذلك الجزع والضجر عند ا ل م ص ي ب ة في ا ل ش ر ي ع ة ممنوع و مخالف ل ل س ن ة ل أ ن ا ل إ ن س ا ن بيضجر من ا ل م ص ي ب ة من الحمى أ و الصداع أ و أ و ج ا ع الجسم أ و البطن أ و الظهر أ و غ ي ر ه من ا ل أ و ج ا ع ا ل إ ن س ا ن بيضجر منها يكون خالف ا ل س ن ة و يكون وقع في سوات م ت ع د د ة فالضجر و الجزع أ و ل ا يشمت ا ل أ ع د ا ء و ثانيا يحزن ا ل أ ص د ق ا ء و ث ا ل ث ا يسر الشيطان و رابعا يغضب الرحمن و خامسا يبطل ا ل أ ج ر وسادسا ً يضعف النفس يزيد ا ل إ ن س ا ن ضعفا ً على ضعف وجزعا ً على جزع فالانسان اللي بيشكو يعلم ا ة ع ل ا م ة الجهل لذلك موقف للقاضي شريح بيعظ في أ ح د أ ص ح ا ب ه قال له لا تشكوين الى إ ابن آ د م شيئا ل أ ن ه لا يخلو إ م ا ان يكون صديقا ً أ و عدوا قال الله الله صلى عليه وسلم تشكو لأي إنسان لا قريب ولا بعيد لا تشكوون ل ى أ ح د شيئا ً أ ب د ا ً ل أ ن ه لا ي خ ل و أ ن يكون صديقا ً أ و عدوان اما ا ل صديقا فتحزير هو أ م ا العدو ف يشمت بك قالوا إذا ك ا ن صديقا بيحزن إ ذ كان عدو يشمت بعدين أ ش ا ر إ ل ى واحد من عينه ي قال للمخاطب قال له انظر إ ل ى عيني هذه والله ما أ ب ص ر بها إ ن س ا ن ولا شيئا ً منذ خ م س ة عشر عاما ً ق ا ل خمسه عشر س ن ة ما شاف أ ي ح ا ج ة بهذه العين شغل بعين و ا ح د ة ق ا ل ل هو ما أ خ ب ر ت أ ح د ا ً إ ل ا أ ن ت هذه ا ل س ا ع ة ش و ل ب ع ي ن و ان ح يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ا ل ي ك و ج ت ه و ل ا و ا ح د من أ ص ح ا ب ه و ل ا ص د ي ق م ن هناك ا ش خ ا ج ي ر ب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون ه ن ا ه اشخاص يجب ان ي ه و ن هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص ا ج ب ان م ك و ن هناك اشخاص يجب ا ل ص ا ل ح إ ن م ا أشكو ب ص ي و ح ز ن ي ا ل ل ه ق ا ل لم أسميته ك ل م خ ا ل ص ا ل ح ي ن ك ي ف ي ق و ن هناك ل ا ش خ ا ل ي ل ب ان يكون هناك اشخاص يجب بثي وحزني إ ل ى الله عز وجل لذا كان الشقوى من باب الجزع ومن باب الضجر أ م ا الشقوى من باب العلاج والبحث عن العلاج والمخرج فهذه لا ح ر ج فيها إ ن ا ل إ ن س ا ن يشكو للطبيب ويعرض ا ل ح ا ل ة للطبيب للبحث عن العلاج فهذه م ش ر و ع لانه تداوي مشروع كما أ م ر به النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف عموما الابتلاءات والمصائب ربنا جل وعلا ما ج على انتقام ل ل إ ن س ا ن و إ ن م ا هي ر ح م ة ب ا ل إ ن س ا ن زي الطبيب الطبيب الذي يعالج المريض و إ ن كان العلاج مؤلما و لو كان المريض يصيح و يصرخ و هكذا يفعل الله بعباده و لو كان ا ل إ ن س ا ن ي ت أ ل م و يبكي و يحزن لهذه المصائب لكن ر ح م ة به لازم إ ج ب ا ر ي ا يطهر و هذا من ر ح م ة الله ل أ ن ه مشرك د ا م ل هذه الجرائم حيكون ما بعدها ا س و أ و حيكون العذاب عليه أ ش ق شكلها ر ح م ة من الله ربنا يقدم له هذه المصائب لينجو بها مما هو أ ع ظ م منها واشد يعني المصائب هي ع ب ا ر ة عن باب من أ ب و ا ب ر ح م ة الله جل وعلا وليس من أ ب و ا ب غضبه ولا ص ه ط ه كما يحسب ا ل إ ن س ا ن الجاهل كذلك في المطهرات ي ا ل إ ج ب ا ر ي ة او الحدود إ غ ا م ه الحدود إ ذ ا اقيم الحد على انسان في الدنيا هذه ط ه ا ر ة إ ج ب ا ر ي ة وكفار ل ز ن ب ه وسيئاته يعني إ ذ ا زنا الزاني واقيم عليه الحد سواء كان حد ا ل ج ل د م ي ة ج ل د ة أ و حد الرجم حت ى الموت فلا عقاب عليه إ ذ ا ما كان عنده غير هذه الجريمه يعتبر هذا الرجم ك ف ا ر ة لهذا الجاني إ ن س ا ن ق ت ل و غ ي م عليه الحد وقتل قصاصا يعتبر هذا القتل وهذا الاعدام ك ف ا ر ة لهذا ا ل إ ن س ا ن القاتل إ ن س ا ن سرغه وقطعت يده يعتبر هذا القطع ك ف ا ر ة ل ج ر ي م ة ا ل س ر غ ة إ ن س ا ن شرب الخمر وجلد يعتبر هذا الجلد ك ف ا ر ة و ط ه ا ر ه من شرب الخمر يعني هذه المطهرات ي ص ع ب ة و م ؤ ل م ة ومرات تكون حتى الموت لكنها من فوائد ا ل ط ه ا ر ة ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى الزجر والتخويف لذلك أ ه ل العلم يعني متفقين على انه ل ح د د و الحدود في الإستامية العاصيم هي الشراء على عبارة عن زواجر وجوابر زواجر تزجر يزجر وتردع من يفكر في وجوابر يعني تجبر وتكفر وتطهر ومن ويردع وذي واحدة فوائد الفدود المعطية الجاني الذي ارتكب الجريمة من ارتكب الجريمة يطهر ومن فكر في الجريمة يزجر ويردع. من فوائد في الشريعة تجبر يفكر يطهر فكر يعني من من من في في في والعقاب في ا ل ش ر ي ع ة يعني ل م ص ط ح ة و ل ف ا ئ د ة فالحدود من المطهرات ا ل ا ج ب ا ر ي ة ل ل إ ن س ا ن كذلك من المطهرات ا ل ا ج ب ا ر ي ة في هذه الدنيا من آ خ ر المطهرات سكرات الموت وهي داخله طبعا في ا ل م ش ق ة والمصائب سكرات الموت ربنا جل وعلا يكفر فيها عن ا ل إ ن س ا ن ما يعادلها من الذنوب والمعاصي وربما ا ل إ ن س ا ن بسكرات الموت ربنا جل وعلا يكفر عنه ما تبقى من الذنوب والمعاصي يعاني نقول يعاني فراش ا ل م و ت و س ا ع ة الاحتضار هذه ا ل م ع ا ن ا ة ربنا ج ل و ع ل ا ل ك ف ر ب ا عن هذا ا ل إ ن س ا ن ما يقابله ويعادله من الزنوب و ا ل م ع ص د بعض الناس قد ت ك و ن س ك ر ا ت الموت كافيه ة إ ن ا تمسح ما تبقى من الزنوب بعدين زخرجت الروح ب ي خ ر ج طوالي الى جوار الرحمن و إ ل ى رب ا ل غ ي ر غضبان إ ل ى روح وريحان في, في جنتي عدن عند الله ج ل و ع ل ا مجرد ما خرجت الروح لكن بعض الناس حتى س ك ر ا ت الموت لا تكفر كل الزنك فدير طوالي لينتقل م ع ه إلى ا ل م ر ح ل ة ا ل ت المرحله ي وهي ة ة البرزخ ك د ا ل ي ا ت ا ل ر ا إ ج ب ي ة وهي ا ل م ط ا ا ر ي ة ل مرحله ط ه ا الإختيارية التوبة والاستغفار ا ت ل و س ن ا ا ت م م ا ح ي للسيئات ط ر البرزخ ت ا إ ج ا ي التي هي ة المصائب والابتلاءات الحدود ك ف